بسم الله الرحمن الرحيم عما يتسائلون عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم 114. ألم نجعل الأرض مهادا 115. والجبال أوتادا 116. وخلقناكم أزواجا 117. وجعلنا نومكم سباتا 118. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا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 مكانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إن 114. وهم كانوا لا يرجون حسابا 115. وكذبوا بآياتنا كذابا 116. وكل شيء أحصيناه كتابا 117. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاءا